ساف الحج ساف الحج إداهم كحلب حنة ساف الحج إداهم ما يرضح حليب الدم ولا للغدر يستنّه ساف ما يرضح حليب الدم ولا للغدر يستنى ما يذبح عيون الأم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 يا قاصد الكعبة يا قاصد الكعبة وقبر النبي المختار لا لتحجوا وتزوره يا قاصد الكعبة وقبر النبي المختار لا لتحجوا وتزوره احمل احمل عارش احمل عارش الندى زاد الطفل وسحوره يا قاصد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 قراه وتنبأ الزهار بوثيقه الاطهار يا زينة الثوار يا سر ابو عمار صدى من ذبح بيوم النحر صدى من ذبح بيوم النحر بسيف الاستعمار يا حيف يا ملوك العرب